ابدا ابدا انا مش فاهمه برضك احسن اعلفتك بعضيك و انا في ايدك لا تخبي انسى علي ولا اخبي انا عليك بانايا رح ادري بعلشان في اغلى بشباب ايش هو الاغلى الاغلى ساكن فيه يا ترى مين ساكن فيه الا عنيا فعني اكد اكد على طو على سهوة ما قدرتش اسم علي واكثر من كده يا سلام على كده اه يا سلام يا سلام الحب ده طيام ينزل في مطار ولا نعرف له قرار هيمك على طول طبعا مش معقول لازم يوم حيقول قلبي تعب قلبي قلبي تعب وحصى اه قلبي ما تعب وحصى يا لولو وانا قلبي كان زهرى نايمه على فضلنا قد في قلبك لو توصي فيه حتلاقي قلبي عايش فيه سهي بقى كده واكثر من كده هذا عليك. الطيار حبي خد هزات جت رجله المكارس وهي الطيار جت رجله امتى انا الحب مش انت لو غيرت لمحه عين وهو بيغير قلبي هيودي في أكيد وأكثر من كيد هذا الأمر